وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قضبت يوم القيامة والأرض جميعاً قضبت يوم القيامة والسماء سقيأت بيدي سبخه وسأ of this old is the free h a s We will not شمق صور بحرق أسره وطد يد منه بحرق لله الحمد لله